أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله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 112. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها آل ليذوقوا العذار 114. إن الله كان عزيزا حكيما 119. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار غالدين فيها أبدا 110. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمة يعِدكم به إن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 117. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 118. يريدون أن يتحاكموا إلى الصاغوت وقد أمروا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 112. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليظا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 111. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله, فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما 112. فلا وربك لا يؤمنون حسن لا يحسم كفيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفثهم حرج ثم لا يجد في أنفثهم حرج مما قضيت ويسلم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 وَإِذَا لَأَتِينَا هُمْ مِلَّدٌ أَيْرٌ عَظِيمٌ وَلَهَا دِينَاهُمْ صِراطٌ مُشْتَقِيمٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ النَّبِيِّينَ وَأُفْطِ الدِّيقِينَ وَاشْتَهَدَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أيها الذين آمَنُوا 119. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا 110. وإن منكم لمن ليبطئا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولَئِنَّ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لِيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ لا يقولن لك ألم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم ففوز فوزا عظيما فالقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة